بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْنَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ تَمَتَّعُ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلَى النَّارِ قُل عبادي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِنْ مَا رَزَقَنَاهُمْ وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل, من قبل أن يأتي يوم لا بيع الذي خلق السماوات والارض وأنزل من, السماء وانزل من السماء ماء فأخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ ضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من أيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن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 سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اوفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب